أعاصير العطش والطفل وأمه اسمها هاجر وريق الطفل ما بلاه سوى دمعة ودم عمى ويتمره بجد بالأرض وهاجر في المدات ناظر وتدعي ربها وتترك عزيمه تفرغ الهمما يناديها الصفاء وتسعى بقلب مؤمن طاهر يناديها الصفاء وتسعى بقلب مؤمن طاهر